بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإرسال الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرايد، فما له من قوة ولا ناصب، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهز. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهِ الكافر أمهِلهم